في خلق السماوات والأرض واخلاف الليل والنهار وخلاف الليل والنهار لآيات لقل الألباب الذين ينبون الله قياما وبرودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانه رقنا على ألا إنك من تدخل النام قد إن عباد الله وعباد الله خير للأبد، وإن من آخر الكتاب لمن يؤمن بالله وما نزل إليكم وما نزل إليهم خاشعين لله، خاشعين حتى لا يشترون بآيات الله ثمن قليل، لا إكرام أجر ربي إن الله سريع الحساب، يا أيها الذين آمنوا السلام عليكم ان الله كره ربكم الكبر وينهيكم ان تقسموا في اليتامى قاتحا وما من النساء وان يظلموا واحدا ان الله لا يحب الظالمين وان تسرا سرقا من الذنب فاين تقرون ما تشي من منافسا أولهم الذي جعل الله لكم بيهم وارسقوهم بها وارسقوهم وقرونهم قولا وعرفا أغدروا لتها حتى ذابا إليهم أموالهم فعشروا عليهم وكفى من الله حسيبا للدجال نصيب مما ترك الواحدا هو الأقرمون وللنساء نصيب مما ترك الواحدا هو الأقرمون مما قل منه أو كثير نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسم درم القرن وإذا حضر وإذا حضر فارزقوهم <تصفيق> منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لا نعذروا وَلِكُلٍّ مَا كَسَبَ وَعَمِلَ بِهِ حِسَابُهُ فَمَنْ أَنْبَتَ نَبَاتًا فَأَكَلَهُ دَوَابُّهُ فَذَلِكَ مِنْ, من, من, من لَا a انزله تحت الله وإن أردتم مصددان زوج ما كان زوج وأبي من إحداهم مقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بطال وإثبار بينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضهم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا ورضا ولا تنجح ما متح Oh, God. سليل <سؤال> غير مسافحين من استمتعتم به منهم فارغوهن وجبرهن فريضا ولا جبر الحالكم إما تعريتم منه من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طول الأميات عن محسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم هي الفتياتكم فاحشون مب ابن ابل فاحشون مب ابن ابل نواتهم النقرهم بماعوض ومصرات غير مسافحات ومصرات غير مسافحات ولا متاقطات يخذان فاذا حسمنا ان كن اين الفاحشات على ليس من النار ذلك لمن على منكم وان تصبر خير لكم والله هو ربك يا سوات بأن تملوا ميلا عظيما الله أن عنكم إنسان نصيبهم مما كسبوا النساء نصيبهم الله من ربي الله جار بكل شيء علِمَ ولكل جنَّة وريَّم مما تركوا وانهم أقربون والذين عقَدت أيمانهم فاتقوا على كل شيء شهيدا الرجال قوَّن على الله العرب. وَاذْكُرُوا فِيمَا بَيْنَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَعَدَ اللَّهُ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ وَبَدَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِ الْقُرْبَى وَالصَّاحِبِ لَكُمْ مَنَافِعُ وَلِلَّهِ مَنَافِعُ وَيَوْمَئِذٍ تُبْلَى السَّرَائِرُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِنَّ لَنَا رَبًّا وَرَبًّا فَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَّعَ الرُّسُلَ وَلَٰكِنَّهُمْ كَفَرُوا وَعَصَوْا فَالضَّلَالَةُ فِي الْغَابِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لَن فَسَنُغْرِقُهُمْ وَأَذَلَّنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُوا وَنَظَرُوا لَمَثَلًا قَيِّمًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنَّ الله فلا إِلَّا عَلِمَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُخْرِجُهُمْ فَلَهُمْ إِلَّا وَنَنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ قُضِيَ الْكِتَابُ أَن نَّصْرِفَ عَنْكُمْ وَصَدَّقَ الَّذِينَ قَبْلَ أَن نَّمِصُّوهُمْ رَبَّنَا ارْجِعُونَا إِلَى أولا ننافي العنا أَصْحَابَ استروا وَكَانَ أهل الله وما الله ان الله لا يغفر ان يشتق به وينذر من هذالك من يشاء ومن يشرك بالله فاقر تراثا عظيما الما الى الذي الَّذِينَ يظنون انهم سنبلهم يشاء ولا يغلمون فكينا a